خمسة، استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم لاحظ التنوين في أواخرها. طالباً طالباً طالب طالبة طالبة طالبة مدرساً مدرس مدرس مديراً مديرًا مدير مديرة مديرة مديرة